Fifty Languages Togitra Tfura Khemsa tun wa arba'on Khemsa wa arba'on Kinom Fi السinima Fi al نريد الذهاب الى السينما نريد الذهاب الى السينما اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما كاسر تي ديشي شباك التذاكر اين شباك التذاكر هل ما زالت توجد اماكن خاليه هل ما زالت توجد اماكن بكم تذاكر الدخول بكم تذاكر الدخول قغلقونر سيديغوا زراغاجر متى يبدأ العرض متى يبدأ العرض فيلمر برماكوا كم يدوم الفيلم كم يدوم الفيلم بليدخر قزفة غننخ هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر س ا في الخلف أريد أن أجلس في الخلف س ا ب في الامام أريد أن أجلس في الأمامزوج سشنصف أريد أن أجلس في الوسط أريد أن أجلس في الوسط فيلمم ووزبيش كان الفيلم مثرا كان الفلم مثرا. فيلم ز لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا او فيلم نح غشغونو لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب الماخوذ عنه الفيلم كان افضل موزيكر صد داغ كيف كانت الموسيقى؟ كيف كانت الموسيقى؟ اكتورخر صد فداغخ كيف كان الممثلون؟ كيف كان الممثلون؟ انجليزي بزقئ سبتترخر قتراثخشتغا هل كانت هناك ترجم حواريه بالانجليزيه هل كانت هناك ترجم حواريه بالانجليزيه www.50languages.com